إنك كاذح إلى ربك كذحا فملاقيه فأما من فوت كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسرا ويرد إلى أهله مسررا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو سبورا ويطلأ سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلا